روض الجنان صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان يدعوك يا شبل الزمان حول الخيام تاقت غرام وتقول هيّا للأمان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 ضل الفؤاد ولا عنا يضل الفؤاد ولا عنا لقي الرسول عند الوصول وصحابته القوم العدول القوم العدول turî holdan veğîd ya ya شمّر فما فاز البليد وإلى هنا يعطي المزيد شمّر فما فاز البليد وإلى هنا يعطي المزيد رؤيامه في دار الخلود رؤيامه في دار الخلود